هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَقَالُوا إِنِ اتَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ لَتَخَطَّفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبْ إِلَيْهِ ثَمَرَاتَ كُلِّ شَيْءٍ الرِّزْقَ لَنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 وللذين حق عليهم القول ربنا ها بلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبوأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فدعوهم يستجيبونهم ورأوا العذاب ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين فعميت عليهم الأمباء يومئذ فهم لا يتساءل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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا فِي صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن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 تَشْكُرُونَ فِيهِ فَلَا تَبْصِرُونَ وَمِنْ رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ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 وَبَتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَسْنَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسَنُكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إلَيْكُمْ وَلَا تَبْغِي الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي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 وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هارف إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون